لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنا كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء نحصينا كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا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 لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال سوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مابا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشدا والصابحات سبحان فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الراذفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافلة أئذا كنا عظاما نخلة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زنجلة واحدة فإذا مصائلة هل أتاك حديث موسى إذ نادى ربه بالوادي المقدسة إذهب إلى فلعون إنه تغى فقل هل لك إلى أن تزكى وهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعسى ثم أدبر يَسْعَى فَحَشَرَ فَنَادَى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال وَالْأُولَى والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أنتما شدوا خلقنا من السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغتش الليلها وأخرج دحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من تغوى آثر حياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وَمَن خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ يَا مُرْسَاهَا فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا إِلَى رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرُ مَن يَخْشَاهَا كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أو ضحاها. عبس وتبلا أن جاء أهل وما يدرك الله ويزكى أو يذكر فتنفع الذكر أما من استغنى فأنت لو تصدى وما عليك الله يزكى وأما من وما من جاءك أكى يسعى ويخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء أذكر في صحو في مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفر من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدر ثم السبيل سر ثم ماته فأقبر ثم إذا شاء أنشر كلا لما يقضي ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أن صببنا الماء الصبى ثم شققنا الأرض شقا فانبتنا فيها حبا وعينبا وقدبا وزيتون ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا ما تعلك ولنعامك فإذا جاءت الصاخة يوم يفير المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبة وبني منهم يومئذ يون وجهه يومئذ مصفيرة ضاحكة مستبشلة ووجهه يومئذ عليها قبرا ترهاقها قترا أولئك كفرت الفجرة بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم كذرت وإذا الجبال سيئلت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشلت وإذا البحار سجلت وإذا النفوز زوجت وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشلت وإذا السماء كشتت وإذا الجحيم سحلت وإذا الجنة عزفت علمت نفس ما أحضرت فلا يقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عصعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاعيا ثمامين وما صاحبكم بما جنون ولقد رآه بالعفق المبين وما هو على الغيب بذنين وما هو بقول الشيطان الرجيم فإن تذهبون إنه إِلَّا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيموا ما تشاءون إلا يشاء الله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم إلى السماء فترت وإذا الكواكب تثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرّك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعذلك في أي صورة ما شاء ركبك كلبا تكذبون بالدين وإنا عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلون يوم الدين وماهم عنها بغائب وما أدرك ما يوم الدين ثم ما أدرك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا أكالوهم أو وزنهم يصرون ألا يظن لك أن المبعوثون اليوم نظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقم ويلي ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتذرثم إذا تُلَعَّا آياتنا قال ساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنما عن ربهم يوم الدين ثم إنهم لصاروا جاحين ثم يقال هذا الذي كنت به كذبوا كلا إن كتاب الأبرار لفي علية وما أذراك ما كتاب مرقوم يشهد المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم خطامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسليم عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغمزون وإذا قلبوا إلى أهلهم قلبوا فكين وإذا رأواهم قالوا إنها هؤلين ضالوا وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك يظرم هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا عيما الإنسان إنك كاضح إلى ربك كرحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابه يسيرا وينقلب إلى أهلي مسرورة وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصل السعيره إنه كان فيه آله مسورا إنه ظن أن لن يحون إن ربه كان به بصيرا فلا يقسيم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتساق لتركبون الطبقا عن طبق فما لم لا يؤمنون وإذا قرنا عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم المعود والشاهد ومشهود قلت الأصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود فما على ما يفعلون بالمؤمنين الشهود وما نكموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتلوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلا عذاب جهنم ولا معذاب الحريق إن الذين آمنوا وعاملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بقش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور المدود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هلتاك حديث الجنود فرعون والثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله وراءهم محيط بل وقرآن مجيد في لوح محفوظ بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما ذراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فليأظر لي إنسان مما خلق خلق مما يضافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقاذر يوم تبل السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالأزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم ربيدا بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهذا والذي أخرج الأمرعى فجعل غثاء نحوها سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجار وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن فعت الذكرى سيذكر من يخشاه ويتجنبها الأشقى الذي يصل النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلع من تزكى وذكر اسم ربه فسلى لا تؤثرون الحياة الدنيا والآخيرة خير وابقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى بسم الله الرحمن الرحيم هل تاج حديث الغاشية نجوم يميد الخاشيعة عاملة الناصبة تصل نار حامية تسقى من عين آنية ليس لها طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوههم يومئذ ناعمة لساعها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لغية فيها عين جارية فيها سرور مرفوعة وإجواب موضوعة فنمارق مسفوفة وزرابي مبثوثة أفلا فلا ينظرون إلى الأيبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت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 ألم تر كيف فعل ربك من إلى مذات عماض التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالوادي وفي العون ذلاه الذين تعود في البلاد، فكثروا فيها الفساد فصب عليهم رب سوت عذاب، إن ربك لبالم صادم، فمن صار إذا مبتله رب فكما ونعمه فيقول ربي أكرم. وَمَا إِذَا مَبْتَلَى فَقَدَر عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَيَقُولُ, رب فيقول رَبِّي أَهَانَنَ كَلَّا بَلْ لا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ وَلا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لُّمَّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يتذكر الإنسان وَأَنَّ لَهُ يقول يا ليتني قدمت لي حياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أية النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأن بهذا البلد ووالدي وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلك مالا نبذا بدأ أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانه وشفتين وهديناه نجدين فلا قلت حما العقبة وما أذراك من العقبة فك رقبة وطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواسعوا بالصبر وتواسعوا بالمرحمة أولاك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا أصحاب المشأمة عليهم نار مؤسدة بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وذحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها، فالهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها، وقد خاب من دساها، كذب الثمود بتغواها، إذ انبعث أشقاها، فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها، فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسوها فلا يخاف عقباها بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والعنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسن فسن يسيره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسن فسنيسره للعسرة فما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلها إلا الأشخى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأدقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربي على. ولا سوف يرضى. اللهم أكبر بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى ولا خير لك من الأولى. ولا سوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجد يتيما فاوى ووجدك ضالا فذا ووجدك عائلا فغنا. فأما اليتيم فلا تقهر وما العائل فلا تنهر. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّفْ اللهم أكبر بسم الله الرحمن الرحيم أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِذْرَكَ الَّذِي أَنْقَدَ ظَارَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِذَا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. اللهم أكبر بسم الله الرحمن وَإِلَىٰ والتين والزيتون وطورسينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم فمردذنا واسفل صافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلا مجد غير ممنون فما يكذب بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ بسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليتغى أن رآه إن إلى ربك الرجع أريت الذي ينهى عبدا إذا سلم أريت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أريت كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لإن لم ينتهي لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدعو هذه المسند الزبان يتكلى لا تطيعه واسجد وقل تريب اللهم أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شار تنزل الملائكة والروح فيها والروح فيها بإذن ربي كل أمر سلام سلام هي حتى مطلع الفجر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من آل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفة مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة فما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين لهدنا حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤدوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من آل الكتاب والمشكين في نار جهنم خالدين فيها أولاك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولاك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها لنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنه ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال لي ما لها يوميذي تحدث أخبارها بأن ربك أحالها يوميذي يصدر الناس أشتاة ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال الذرة خيرا يرى فمن يعمل مثقال الذرة شرا يرى اللهم أكبر بسم الله الرحمن الرحيم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 القارعة ما القارعة وما أذراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعين المنفوش فأما ما ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أذراك ما هي نار حامية اللهم أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الهاكم التكاثر حتى أزرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لا لترونها عين اليقين ثم لا تسالون يومئذ عن الناع الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم والعصر الإنسان الانسان لفي خسر إلا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل مزه لمزه الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذل في الحطمة وما أذراك من الحطمة نار الله الموقذة التي تطلع على الأفئدة إن عليهم مؤسدة في عمد ممدد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِيهِ تَظْلِيلٍ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ قَيْرًا أَبَابٍ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِنْ سِجِلٍ فَجَعَلْهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ اللهم أكبر بسم الله الرحمن الرحيم لئيلة في قريش نيلة في رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي يطعمهم من جوع وامنهم من خوف اللهم أكبر بسم الله الرحمن الرحيم أليت الذي بالدين. فذلك الذي يذبح ليتهم ولا يحفظ على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عاصلون الذين يراون ويمنعون الماعون. الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إنما أعطيناك الكفر فصلل لربك وانحر إن شانك هو الأبر. الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عِمَّا الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم وليدين الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نسل الله والفتح وليت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنك كان توابا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ثبت يذا أبي لابي وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لابي وامرأته حمالة الحضب في جيدها حبل مما ساد أكبر الله, الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا مقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاصد إذا حسد اللهم أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر المسواس الخناس الذي يمسوس في صدور الناس من الجنة والناس اللهم أكبر بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا ختم القرآن وتجاوز عنا ما كان في تلاوته من قتل أو نسيان أو تحريف كلمة عن مواضعها أو تغير حرف أو تقديم أو تأخير أو زيادة أو نقصان أو تأويل على غير ما موازنة أو ريب أو شك أو تعجيل عند تلاوته أو كسل أو سرعة أو زيغ اللسان أو بغير وقف أو بغير مضغم أو إظهار بغير بيان أو مند أو تشديد أو همزة أو جزم أو إعراب بغير مكان فاكتبهم منا على التمام والكمال والمهذب من كل الحال فاغفر لنا ذنوبنا يا ربا ويا سيدا لا تؤخذنا يا مولانا وارزقنا فضلا من قرأهم أديا حقهم مع أعداء والقلب واللسان وأبلنا بهم خير والسعادة والبشارة والأمان ولا تختم لنا بالشر والشقاوة والضلالة والتغيان ونبينا قبل المنايا عن نوم الغفلة والكسلان آمنا من عذاب القبر ومن سؤال منكر ونكير ومن أكل ديدا وبيض وجهنا يوم البعث واعطي رقابنا من النيرة ويمن كتابنا ويسر حسابنا وثقل ميزاننا بالحسنات وثبت أقدامنا على السرّات واسكننا في وسط الجنان ويكرمنا بالقائك يا دنيا وبيرضاك يا رحمن استجب دعاءنا بحرمة التوراة والزبور والفرقان الله مزينا بزينة ختم القرآن وكرمنا بكرامة ختم القرآن وشرفنا بشرافة ختم القرآن والبسنا بخلعة ختم القرآن ورفع درجاتنا بفاضلة ختم القرآن وارحم جميع أمة محمد عليه الصلاة والسلام بحرمة ختم القرآن يا ذا الجود واللطف والكرم والإحسان اللهم اشعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي سكرات الموت بشيرا وفي القبر مونسا وفي القيامة الشفيعا وعلى السرات النورا وإلى الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين اللهم بلغ ونسي السواب ما قرأناه نورا ما تلو نواذية منا واصلة إلى إلى روح وذريح سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وإلى أرواح آله وأولاده وأصحابه وأتباعه رضوان الله تعالى عليه مجمعين وإلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات كافة عامة برحمتك يا أرحم الراحمين وسلام على المرسلين وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الْفَاتِحَةَ Allah-u Teala Hazretleri okuduğumuz khatm-i şerifi, kıldığımız teravihleri, kıldığımız diğer namazlarını dergâh izzetinde kabul eylesin, makbul eylesin, kıyamet günde bizi onlardan hüsneder eylesin. Amin ve Erhamen Rahimin ve Selamun Aleyl-Mussalin وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Secde 2 1 her çeşit Kur'an-ı Kerim, Hat-ı Şerif, Vaaz, ilahi ve her türlü kaset isteklerinizi Özbek kasetçilikten temin edebilirsiniz. Adres, Balıklıgöl Caddesi, Akarbaşı dede Kat 1 Kat Birnao 20, Şube, Dergahçi, Dergah Çarşısı, Şube 2, Akarbaşı Caddesi'ne 10, Şanlıurfa, Telefon, 215-26-79, 216-16-99. Özbek Kasetçilik, İslami Kitap ve Malzemeler Sarayı